بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على الله وعلى آله قال المراد رحمه الله تعالى ربا ورب هي الحرف الحادي والعشرون من احرف المعاني الثلاثية وهي حرف مضاعف الثاني يعني الراء مضمومه والباء مشددة مفتوحة حرف مبني على الفاتح لا محل له من الاعراب قال حرف القرى عند المصريين ودليل حرفيتها مساواتها الحروف مساواتها الحروف مساواتها الحروف في الدلالة التي على معنى غير مفهوم جنسه بلخضها بخلاف أسمال السفاة والشرط فإنها تدل على معنى في مسمى مفهوم جنسه بلخضها يعني باختصار أن رب تدل على معنى في غيرها في غيرها وذهب الكوفيون هيون والأخر, والاخر شيء احد قوليه الى انها الى انها اسمن يحكم على موضعها بالاعراب وافقهم ابن الطراوه واستدلوا على اسميتها بالاخبار عنها في قول الشاعر ان يقتلوك فان قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار ورب قتل عار قال ورد بأن الروايه بأن الرواية الشهيرة وبعض قتل عار وبعض قتل عار وبعض وإن صحت وإن صحت وان صحت هذه الرواية فعار خبر مبتدع محذوف ما تقديره أي هو عار أو خبر عن مجرور رب لماذا رب حرف جرشي به زائد رب حرف جرشي به الزائد ورب لها خصائص من خصائصها انها لا تقر الا ماذا النكره ومن خصائص رب انها حرف الجر الوحيد الذي ياتي في صدر الكلام واول الكلام رب رجل كريم لقيته حتى ان الحريري نظم هذا المعنى المفيد والخصوصيه الاكيده فقال فقال ماذا ورب تاتي ابدا مصغره ولا يليها الاسم ورب تاتي ابدا مصدره ولا يليها الاسم الا نكرة ورب تاتي ابدا مصدره ولا يليها الاسم الا نكرة هذه قال هذه قال اي فاعار خبرا للمحذوف عار وخبر عن مجرى رب لان رب حرف جر زائد اذ هو في موضع رفع بالابتداء لان إن رب حرف قرش به ودخل عليها حرف حرف ودخل عليها حرف جر هو كالزائد ما معنى هو كالزائد ما معنى هو كالزائد به قوسين تكتب حرف قرش به بالزائد هو كالزائد يعني يشبه الزائد يشبه الاصلي يعني منشق ومنشق منشق انه ماذا له معنى فكونه له معنى وهو التقليل قليلا قليل تكثير كثيرا كونه له معنى هذا يشبه الاصلي يشبه ماذا؟ الأصلي وكونه لا يتعلق بشيء لا متعلق له يشبه الزائد فهو له معنى وليس له متعلق هذا ما هو شبيه بالزائد والاصلي له معنى وله متعلق هذا اصلي والزائد ليس له معنى ولا متعلق الزائد ليس له معنى ولا متعلق اذا في بالزائد ماذا اخذ اخذ من الاصلي أن له معنى واخذ من الزائد انه ليس له ما يتعلق به قال ودخل عليه حرف يرن هو كالزائد وادلى على حرفيتين ولو كان السمن لكان حقها لكان حقه الاعراب قال واختلف النحويون في معنى ربع على اقوال الاول انها للتقليل وهو مذهب أكثر البصريين ونسبه صاحب البسيط ما معنى البسيط الواسع الواسع في النحو قال ونسبه صاحب البسيط الا شيبويه الثاني انها للتكثير نقله صاحب الافصاح عن صاحب العين هو صاحب العين الخليل الخليل ومن الدرس شويه هو جماعه وجماعه ولم يذكر صاحب العين انها تجيء للتقليل الثالث انها تكون للتقليل والتكثير فهي من الاضداد والى هذا ذهب في كتاب الحروف الرابع انها اكثر ما تكون للتقليل الخامس انها اكثر ما تكون للتكثير والتقليل بها نادر واختيار اختيار ابن مالك أنها حرف اثبات لم يوضع لتقليل ولا لتكثير بل ذلك مستفد من السياق السابع أنها للتكثير في موضع المباهة والافتخار والراقح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور أنها حرف تقليل قال ابن هشام وهي للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا ورقح المرادي أنها للتقليل قال ودل على ذلك أنها قد جاءت في مواضع لا تحتمل إلى التقليل وفي مواضع ظاهرها التكثير وهي محتملة لإرادة التقليل بضرب من التأويل وبدل التأويل الأصل عدم ماذا عدم التأويل فنقول تأتي التقليل وتأتي لمن التكثير قال فتعين أن تكون حرف تقليل لأن ذلك هو هو المطرد وهو المطرد فيها المطرد فيها الكثير فمما جاء فيه للتقليل قول الشاعر ألا رب مولود وليس له أب ألا رب مولود وليس له أب هذا عيسى وذي ولد لم يلده أبواني هذا ادم هذا قليل واحد وذي شامة, وذي شامة سوداء في حر وجهه مقللة لا تنقضي لعواني إيش هذا القمر وذي شامة سوداء لما تركز على القمر تقضي الشام السوداء في حر وجهه يعني في يعني في مقتبل وقهه وذي شامة سوداء في حر وجهه مقللة لا تنقضي لزمان يعني هذه في القمر شام السوداء فيه ويكمل في تسع وخمس شبابه تسع وخمس كم يصير أربعة عشر سبابه يكتمل يصير بدرا مكتملا ويهرم في سبع معا وثمانيه ويهرم في سبع معا وثمانيه سبع ثمان كم سبع وثمانيه خمسة عشر يوم فهو في خمسة عشر يوم في هرم وصغر وفي وفي اليوم وفي التسع والخمس يكتمل ماذا شبابه إذن ما هو هذا القمر قال يعني بالمولود الذي ليس له ابو العيسى ابن مريم عليه السلام و بذي ولد لم يلده ابواني ادم خلق من تراب بلا ام منه الاب خلقه الله من تراب قال لم يلده ابواني ادم عليه السلام و الشامة الشامه ما هو صاحب الشام السوداء في حرجه القمر وهذه الثلاثه ليس لها نظير ان الرب للتقليل ألا رب مولودا وليس هو أبن ذي ولد لم يلده وذي شامة سوداء في حر الجهي مقللة لا تنقضي لأواني ويكون في تسعن وخمش شبابه ويهرم في سبع معا وثماني يعني بالله قال قال وهذه الثلاثة ليس لها نظيل وقول زهير وأبيض فياض يده غمامة على معتفيه على ما تغب ما تغب فواضله قالوا ابيض فياض وابيض إذا قا اذا هذه كنايه عن الرجل أي رب رجل ابيض والرجل الابيض يقعلون كلمه ابيض كنايه عن الرجل الذي عيش لاعب فيه النقم من العيوب والفياض فياض هو ماذا كثير العطاء كثير العطاء والغمامة قال يداه غمامة أي يداه سحابة مليئة بالماء تدر قال على على على على معتفيه على معتفيه المعتفيه هم العفاه والعفاه هم ماذا هم القاصدون لماذا لطلب الحاجات فالقاصد لطلب الحاجات ماذا يسمى عافي ومعتفي يعني احد العفاه فالعفاه هم القاصدون لطلب الحاجات لطلب الحاجات قال ما تغب فاضله ما معنى تغب يعني زر غبا تزدن حبا فالغب هو الذي ماذا هو الذي يكون يعني بين وقوعه وبين عدم وقوعه وقت يعني غير متواصل زر غبا تستد حبا ولذلك نظم ابن الورد بيتا من الابيات الابية فقال ماذا زر زر قال غب وزر غبا غب وزر غبا تزيد حبا فمن أكثر الترداد أقصه الملل الهالة ما تغب فواضله ما هي تأتي في وقت دون وقت وإنما هي متواصلة هي فواضل يعني ما لا خيرها متواصل هي فواضل يعني يعني قريانها متواصل قالوا الفياض الكثير العطاء لهم السحابه المعتهون طالب المعروف وتغب, وتغب تنقطع لكن معنى تنقطع هل تنقطع دائما لا تنقطع أحيانا وتاتي أحيانا فقوله تنقطع فيها قصور قال وهذا خصوص لا وجه للتكثير فيه لأنه إنما أراد بالأبيض حصن بن حصن حصن بن حذيفه بن بن الفزاري ولم يرد جماعه كثيرة هذه صفتهم ألا تراه يقول بعده حذيفة ينميه حذيفة ينميه وبدر كلاهما الى باذخ يعلو على من يطاوله و ابيض نقول زهاري بن ابي سلمى و ابيض فياض يداه غمامه على معتفيه ما تغضه فاضله حذيفه ينميه وبدر كلاهما الى باذخ يعلو يعلو على كل على من يطاوله وينمي يرفع قال حذيفة ينميه يعني يرفعه وبدر كلاهما يعني يعني انتماء يعني رفع نسبه هو حصن ابن حذيفة ابن بدر فأبو حذيفة وقده بدر كلاهما أهل الفواضل وينمي يرفع يرتفع نسبه إلى هؤلاء والبذاء والباذخ العالي الشرف إلى باذخ الباذخ الشرف العالي يعلو على من يطاوله ما معنى يطاوله يفاخره في الطول معنى يطاوله يفاخره يعني في الطول والارتفاع قال وقول بعض الش بعض شعراء غسان يصفه وقعه كانت بينهم وبين مذفقة كانت بينهم وبين ملحك في موضع يعرف بالبلقاء ويوم على البلقاء لم يكن مثله لم يكن مثله على الأرض يوم في بعيد ولا داني هذا ايضا للتقليل ويوم على البلقاء يعني حتى انه قال لم يكن مثله يعني مع انه قليل قال ونظير ذلك في اشعار المتقدمين والمتاخرين كثيرا وليس بنادر كما زعم ابن مالك ومما تأتي ربا فيه للتقليل إتيانا مطلزا الأشعار التي في الألغاز هذا مواضع مواضع اضطرحت ربا الأشعار التي في الألغاز والأشعار التي يصف بها الشعراء أشياء مخصوصه بعيانها فإنهم كثيرا ما يستعملون في أوائلها ربا يستعملون في اوائلها ربا مصرحا بها والواو التي تنوب مناب ربا واما جاءت فيه للتقليل قولهم ربه رجلا وربا لا تجر الا النكره ولا تجر الا ضمير غائب مفرد مفسر بنكره بعده منصوبه على التمييز إذن اذا ماذا ربا يعني دائما تجر الاسم النكره هناك شيء تجره ربا ما هو خاص بها الضمير الغائب المفرد المفسر بنكره بعده منصوبه على التمييز ربه رجلا إذا كان واحد وربه رجلين و ربهم رجال وربهم رأت وربهم رأتيني وربه, وربه, وربه, وربه نساء كله وربه بلفظ واحد بلفظ واحد والتمييز يفسره إن كان مذكر واحد ربه رجلا مذكريني وربه ربه ما نخلفها الها وحده الها هي فقط وربه رجلين من صفة التمييز ربه رجالا ربه امراه ربه امراتين ربه نساء قال ومما جاء فيه وما جاءت فيه للتقليل قال له ربه رجلا ربه فتي، ربه قال الشاعر ربه فتية دعوت الى ما يورث المجد دائما فاجابوا في بعض الروايات دائما فاجابوا الشاهد ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجاب دائما معنا مستمرا ودائما معروف مستمرا قال وبي قال وهذا تقليل محض ولا يتوهم فيه ولا يتوهم فيه ما معنى ولا يتوهم فيه التكثير الكلمه العلا سقط ولا يتاهم فيه تكتب التكثير عند قال لا يتاهم فيه التكثير كلمة تكثير جلاليسيا لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظير وإنما يمدح بقلة النظير أو عدمه بالجملة عدم النظير بالجملة يعني ما معنى بالجملة هنا إقمالا أو عدم النظير اجمالا وإنما يريدون بقولهم ربه رجلا أنه قليل غريب في الرجال كانهم قالوا ما أقله, ما أقله في الرجال أي ما أقل, نظير ما أقل نظيره ما أقل نظيره نعم ما أقل نظيره بالفتح قال أما ما جاءت فيه ربه وظاهره التكثير فهو جدا وغالبه في مواضع المباهاه والافتخار ولذلك كان القول الراجح في أوروبا قول ابن هشام أنها للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا لأنه قال فهو كثير ماذا قال فهو كثير جدا أبيات كثيرة جدا ونعول فيها لا نقع الرب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا هذا الراجح هذا ما رجحه ابن يشف المغني قال وإنما يريدون قال قال يغالب في موضع المباهى والإتغار تقول لهم القيس الا رب يوم لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارتك الجلي على رب يوم يعني هنا للتكثير أي إنه أيام ولسنا نشك في أن القائلين بأن رب التقليل قد وقعوا قد وقفوا أما وقعوا لا تصحيف قد وقفوا على هذه المواضع ولو قال قد وقعوا على هذه المواضع ما فيها باس <تصفيق> <تصفيق> وقعوا أو وقفوا معنى قال التي التكثير فيها ظاهر لأنها كثيرة جدا فواجب على, فواجب على المبصف أن يتهم رأيه ولا يسرع إلى تخطيتهم ويعلم أن لهم في ذلك يعني غرضا ينبغي أن يبحث عنه ينبغي أن يبحث عنه قال وقد ذكروا لذلك ثلاثة أوجه أيب نقرأ قال ثلاثه وجه الأول أن رب في ذلك لتقليل نظير فالمفتخر يزعم أن الشيء الذي يكثر وجوده منه يقل من غيره وذلك أبلغ في الافتخار الثاني أن القائل قد يقول رب عالي من لقيته وقد لقيها كثيرا من العلماء ولكنه يقلل من لقيه تواضعا الثالث أن الرجل يقول لصاحبي لا تعادي فربما ندمت وهذا موضع ينبغي ان تكثر فيه الندامه ولكن المراد أن الندامة كانت قليلة لا وجب يجتنب ما يؤدي إليها فكيف وهي كثيرة فصار لفظ التقليل هنا أبلغ من التصريح بلفظ التكثير وهذا وعلى هذا تأول النحويون قوله تعالى رب يعد الذين كفروا لو كانوا مسلمين وعليه تأويل قول امرؤ القيس الا رب يوم لك منهن صالح قال بعضهم رب حرف يكون لتقليل الشيء في نسه ويكون لتقليل النظير، فالتي لتقليل الشيء في نسه قول الشاعر ألا رب مولود وليس له اب والتي لتقليل النظير وهي الكثيرة الاستعمال في قول الشاعر فإن فإن, أمسي فإن أمسي مكروبا، فإن رب قينة منعة أعملتها بكراني. فان امسي مكروبا يا ربها قينت ونعمتنا عملتها بكراني هي يقول قد كانت لي القينات ولي الإماء وربما الكران هو عود الضرب أي ربها قينته وجاريات من انعم ما يكون وعندما يعني أن تعرضت لعصياني او مخالفتي عملتها بثيراني أي ضربتها وأدبتها يعني بمعنى أنه كان له ايش أمر ونهي وكان له شأن كان له شأن كان له شأن كان له شأن, كان له شأن والمعنى أن كثيرا من هذه القينات كان لي وقل مثلها لغيري فيطلاق النحويين على رب أنها للتقليل إنما يعنون النظير الذي هو الغالب فيها وقال ابن مالك الصياح أن, أن معنى ربا التكثير ولذلك يصلح, كا يصلح كم في كل موضع وقعت فيه غير نادر ونسبه هو ابن خروف قبل أهل سيبويه واستدل بقوله في باب كم بقول سيبويه في كم ومعناها معنى ربا النصيب وجه ماذا قال في كم قال ومعناها معنى ربى طيب كملة للافتخار معناها التكثير إذا ربما ماذا سيكون معناها التكثير هذا تنظير على كلام سيبويه سيبويه ماذا قال في كم قال ومعناها معنى ربى طيب كملة للافتخار بمعنى ايش التكثير وكم وكم قال وقرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا تقول كم مال افادت يدي وكم إماء ملكت وأعبدي قالها الحريري هذا هو فربا رب يعني يعني كم الخبريه معناها الافتخار وسيبو يقول في باب كم ومعناها معنى ربا إذا كم معناها التكثير فربما لا سيكون معناها تنظيرا على قول سيبوي أن رب معناها التكثير قالوا بقوله في الباب واعلم أن كم في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه رب لان المعنى واحد إلا أن كم اسم وربا غير اسم هذا كلام سيبا رب غير اسم أيش غير اسم فعل يعني حرف حرف ربا غير إيش. قال ابن مالك هذا نصه ولا معارض له في كتابه قلت أما استدلاله بصلاحية كم في كل موضع وقعت فيه ربا غير ناذرا فقد اجاب الشلوبين عن ذلك بما معناه أن لمقرور ربا في تلك المواضع نسبتين مختلفتين نسبة كثرتين إلى المفتخر ونسبة قلة إلى غير فتارة يأتي بلفظ كم على نسبة الكثرة وتاره يأتي بلفظ ربا على نسبة القلة واما قوله ولو معارض الله في كتابه فغير مسلم لأن سيبويه اذا لا تكلم في الشوال في كتابه فمن عادته في كثير منها أن يقول وربا شيء هكذا يريد أنه قليل نادر يعني هذا استعمال سيبويه استعملها للنادر كقوله في باب ما وقد أنشد بيت الفرزدق إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر وهذا لا يكاد يعرف كما أن لا تحين وناس كذلك ورب شيء هكذا ورب شيء هكذا قال الشلوبين فكيف يتوهم أنه أراد بقوله أن معنى كم كمعنى رب أنها مثلها في الكثرة وهو يستعملها في كلامه بضد ذلك وقد يقول لنا ما روى عن العرب لا ما إيش لا ما رأى واستعمل لنسه لنا حكمه النحوي وليس لنا استعماله اللغوي قال وكل وكل وكل, وكل من شرح كتاب شبابا لم يقل احد منهم أن السباه اراد بهذا الكلام أن رب التكثير وقد فسر ابو علي هذا الموضع فقال انما قال ان معنى كم كمعنى ربا لانها تشارك في انها تقع صدرا وانهما لا تدخلان الا على نكره وان الاسم المنكور الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحد وان كان الاسم الواقع بعد كم يدل على كثير والأسم الواقع بعد رب يدل على قليل يعني الشبه بينهما شبه بينهما هناك يوجد شبه وهكذا قال ابن دراستويه والرماني وغيرهما في شرح هذا الوضع من كلام سيبويه طيب بهذا نكون انتهينا من هذه الفقره وغدا نوصل الفقرات التي بعدها والكلام على رب اراه طويلا ان شاء الله الى ان الله خيرا